للمتقين مفازا عدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دجاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا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 لا يَتَكََّمُونَ إِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ وَحمَنُ وَقَالَ قَابَ ذَلِكَ يَْومُ الحَقَ فَمَنْ شَ أَتَّغَْذَ إِلَ رَِّهِ مَ آبَ إن كَمَاذَا قريبا يَوْمَا يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والتابحات سبحا فالتابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترزف الرادفة تتبع ذا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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم هل أتاك حديث موسى إذن